Bismillahirrahmanirrahim. non perché ci ho già detto che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 وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الله صلى على محمد و مما مضى امور الاول anna zeiden, na sirruhu ze, zره. Sarabi we het er hierom? kara. is er bij, المحاريب والقبور والسيرة والسيرة دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقان وهو فرض عدم إمكان تحصيل العلم <تصفيق> فمع امكان تحصيل العلم بالقبل لا يحرز حجيات هذه الامارات الظنيه وهو نفسه عندما وصل الى حجيه وخبر الناشئين عن حس قال بأن دليل حجيه البينات ودليل حجيه خبر الثقاء عام يشمل حتى فرض امكان تحصيل العلم مع انه ذكر في الاصول ان دليل حجيه البينا وخبر الثقاء لبي الا وهو السيره فمقتضى الصناعه الاقتصار على القدر المتيقن وهو فرض عدم امكان تحصيل العين فإن ادعي هناك ان سيره العقلاء قائمه على العمل بالبينات وخبر الثقاء حتى مع امكان تحصيل العلم ادعي هنا ايضا كذلك وهو ان السيره المتشرعه القائمه على العمل بالمحاريب والقبور اماره على تعيين القبلة جاريه حتى مع امكان شنو تحصيل العلم فلا فرق بين هذين الأمرين من هذه الجهة الأمر الثاني أفاد قدس سره أن العلم الإجمالي بوجود القبلة في إحدى الجهات الاربع لا يقتضي الصلاة إلى أربع جهات بل إما أن نقول أن القبلة عين الكعبة من دون توسعة فمقتضى منجزيه العلم الاجمالي الصلاه الى سبع جهات وَإِمَّا ان نقول بالتوسعه اي ما بين اليمين واليسار قبله فمقتضى ذلك الصلاة إلى ثلاث جهات ولكن قد يقال لو التزمنا بالتوسع بمقتضى ما دل على أن ما بين المشرق والمغرب قبلة كله ولكن قلنا بالتوسعاء بحدود ما يصدق عليه استقبال البيت عرفا بمقتضى عموم الآيات واين ما كنتم فولوا وجوهكم شطره فكون ما بين اليمين واليسار قبلتون لا يخرج عن حد صدق ال... شنو الاستقبال العرفي فمقتضى ذلك أن يكون الاغتفار أن يكون الانحراف المغتفر بمقدار اثنين وعشرين درجة يمينا أو شمالا أي أن الفارق الذي لا يغتفر ما زاد عليه مقدار 45 درجة فبناء على ذلك لا يكفي الصلاة إلى ثلاث جهات في إحراز إصابة القبلة فإننا وإن توسعنا لما بين اليمين واليسار إلا أنه توسع بمقدار ما يصدق عليه الاستقبال عرفان فلا يزيد عن خمس واربعين درجة فلا بد حين من الصلاة إلى أربع جهات لتحقيق إصابة القبلة أي عين الكعب عفوا. يستقيل بعد قلنا بعد ما يصدق عليه استقبال عرفان يعني لا يحتمل يعني التعبد الماضي انه ما بين اليمين حتى لو انت طالع حتى لو انت بنظر العرف مو مستقبل لا ما بين اليمين واليسار قبله في هذا الاطار يعني اطار ما يصدق عليه انه مستقبل عرفان لانه يخرج عن حد الاستقبال العرفي ولو بمقتضى عموم الايه واين ما كنتم له حيثما وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره الامر الثالث اذا تمت صحيحه زراراه يجزي التحري ابدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة ولم نحصر الشرط وهو إذا لم يعلم في فرض عدم إمكان تحصيل العلم بل قلنا المراد بالشرط عدم تحصيل العلم لا عدم إمكان تحصيل العلم فمقتضى ذلك أن قول الخبير حجه في تحديد القبلة وإن استند إلى الحادث لأن قول الخبير بتعيين القبلة يصدق حينئذ أو يندرج حينئذ تحت عنوان التحرين فلي ذلك تكون هذه البوصلات بوصلات المفيدة للوثوق النوعي حجتان حتى مع إمكان شنو تحصيل العلم بلحاظ أن بصداق للتحريم الأمر الرابع إذا لم يمكن تحصيل العلم ولا الظن بالقبلة يعني ولا التحريم، فقد استند سيدنا قدس سره وجمعون إلى صحيح زرارة ومحمد بن مسلم بحسب رواية الصدوق في الفقيه يجزي المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة وقلنا إن وحدة المات ووحدة الراول مباشر بينها وبين نقل الكلين لصحيح زرارة يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبله عدم إحراز يعني مقتضى المقارنة بينهما عدم إحراز ما صدر عن الإمام عليه السلام هل هو التحري أو هو المتحير ما لم نرجح أوه. نقل الكلين لأضبطيته فمنظورنا في هذه المقابلة لا كما تبس على بعض الطلاب ولهذا أعدنا المطلب فمنظورنا في هذه المقارنة بين رواية الكلين يجزي التحري ونقل الصدوق يجزي المتحير لا بين نسخ الفقيه أنفسها حيث ورد في بعض نسخ الفقيه أيضا يجزي التحري كي يقال بأن نسخ الرائجة والمعروفه للفقيه هي المتحير أو يقال بأن اشتمال الصحيحة على هذه العبارة وهي أينما توجه مرجح إلى نقل المتحير بدل التحري فإن هذا لو كانت المقارنة إن هذا يتم لو كانت المقارنة بين نسخ الفقيه أما نحن عقدنا المقارنة بين نقل الكلين يجزي التحري ونقل الصدوق يجزي المتحير أبدا شيخنا من عديتني من ذاك اليوم أنا بعد ما في منها من هاي ما فيك رجع الأمر الخامس على فرض تمامية صحيحه زرارة بحسب نقل الصدوق يجزي المتحير فقد يقال بعدم حجيتها في نفسها ليش؟ بلحاظ جنو فتوى المشهور على خلافها فإن فتوى المشهور أنه إن لم يمكن تحصيل العلم ولا الظن بالقبلة فالوظيفة هي الصلاة إلى أربع جهاتين وقلنا سابقا بأن حجية الصدور أو الظهور بحسب المرتكز العقلائي لا تمتد لفرض وجود شنو منشا عقلائي على الخلاف وفتوى المشهور منشا عقلائي على الخلاف الامر السادس على فرض تمامية الاستدلال بصحيحة زرارا وهي يجزل متحير أبدا أينما توجه فإن تأكيد مفادها بصحيحة معاوية بن عمار وهي سأل الصادق عليه السلام سأل الصادق عليه السلام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 كلام في الذيل ونزلت هذه الآية في قبلة المتحير وهي قوله عز وجل ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله حيث قلنا سابقا بان جمعا من المحققين طعنوا في اضافه هذا الذيل واحتملوا ان هذا من الصدوق نفسه واجاب سيدنا قدس سره بان جلاله الساحه المقدسه الشيخ الصدوق تأبى ذلك، ولكننا في ما مضى أقمنا شواهد على تصرفات الشيخ الصدوق في النصوص، وأن ذلك مما لا ينافي أمانته بلحاظ أن الفقيه كتاب فتوى، فمن المحتمل أن يضم رواية إلى رواية في مقام الاستدلال على. فتوى وهو أن يجزي المتحير أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبل وبناء على ذلك فما دافع به سيدنا قدس سره عن الاستدلال بهذه الرواية في تأكيد الفتوى التي بنا عليها وهي ان المتحير يصلي الى اي جهه غير تام فالمتحصل اننا ان رجحنا نقل الكلين يجزي التحري فلا بد من الفحص فإن لم يصل الى شيء فمقتضى منجزية العلم الاجمالي شنو؟ تكرار الصلاة إلى سبع جهات ثلاث جهات أربع جهات على حسب المباني السابق المهم تكرار الصلاة وإن رجحنا نقل الكلين اضبطيته يجزي التحري نحن قلنا إذا رجحنا إذا لم نرجح نعم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اذا رجحنا, رجحنا عفوا إذ إذا لم نرجح حيث لا دليل على فحيث لا دليل على حجية هذا الظن فتصل النوب إلى جنوب مقتضى منجزية العلم الإجمالي وهو تكرار الصلاة في مورد لا توجد فيه إمارة معتبرة على القبلة والحمد لله رب العالمين شوي صدر اليوم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين